فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَوْمْ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى وَلِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْ هُبَلَاءً حَسَنًا إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ذَلِكُمْ وَأَنَّا إن الله مُعينُ كيدِ إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح وإن تنتهوا فهو خير لكم وإن تعودوا نعود ولن تغنى عنكم فياتكم شيئا ولو كثرت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 ولو أسمعهم لك وللهم معلمون يا والذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله ولرسول استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إلي تحشرون واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا ومخاص وعلموا أن الله شديد العقاب.